بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسقون في العلم يقدم 12. 13. 13. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17.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 نستانف دروسنا في هذا المسجد المبارك حول آيات ربنا جل وعلا في قرآنه العظيم وقد بينا مرارا أن كل حلقة أو لقاء يحمل عنوان ولقاء هذا اليوم يحمل عنوان الملك والملك فضل من الله جل وعلا واسع يؤتيه الله جل وعلا من يشاء وقد جاء ذكر كلمة الملك في القرآن كثيرا وفي لقائنا هذا سنتدارس شيئا من ذلك إذ يصعب اليتيان على الجميع في لقاءات معدودة الأوقات الحقيقة الولى أن يعلم أن الله قال وقوله الحق عن ذاته العلية فتعالى الله الملك الحق ومعنى فتعالى الله الملك الحق أي أن ملك الله لا تخالطه شائبة عجز وليس فيه خضوع للغير البتة وهذا الملك بهذا الوصف لا يكون إلا لله وهذا الملك بهذا الوصف لا يكون إلا لله هذا مما يمكن أن يقال حول معنى قول الله تعالى فتعالى الله الملك الحق الثانية أن حب التملك فطر عليه بن آدم مما قل أو كثر فإبليس لما أراد أن يغوي أبان آدم جاءه من هذا الباق قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلأ ومعنى وملك لا يبلأ أي لا نهاية له لأن الثوب إذا خلق وبلي لا يلبس فهذا مستعار منه وملك لا يبلأ أي لا يكون أحد يأمرك ما الذي تأكله وما الذي تتركه في الجنة وهذا كان أحد ما جعل آدم عليه السلام يأكل من الشجرة لأن آدم أبان عليه السلام بقدر الله أكل من الشجرة لكن علمنا الله من خطيئة أبينا عليه السلام أن الطرائق إلى الإغواء إثنتان شيء من من إبليس من خارجك وشيء من ضعف في داخلك فأما الضعف الذي في الداخل قال الله فيه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم وأما الذي هو ظاهر خارج فقول ربنا فوسوس لهم الشيطان وحديثنا عن الملك لكن هذا استطرات ثالثا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم عند النحوي عند النحويين يقولون أصلها يا الله وإنما حرفت الياء وعوضت عنها بالمين وقد مر معنا هذا كثيرا في دروس في أعوام سابقة ولا حاجة للوقوف عندها مالك الملك أصلها يا مالك الملك وإنما نصبت لأن المنادة هنا مضعف يا مالك الملك في غير القرآن قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء فالله وحده من يقدم من يشاء بفضله وتنزع الملك ممن تشاء فالله وحده من يؤخر من يشاء بعدله فكما يقدم بفضله يؤخر بعدله ولا يظلم ربك أحد فما من أحد بوئ ملكاً إلا والله جل وعلا أتاه إياه وما من أحد ترك ملكه إلا والله جل وعلا نزعه منه إما عقوبة وإما ابتلاعا ولا نقول في كلها عقوبة لأن أمير المؤمنين عثمان قتل فنزع عنه ملكه وأمير المؤمنين عمر قتل فنزع عنه ملكه وأمير المؤمنين علي قتل فنزع عنهم ملكه وهؤلاء خيار الناس فالمقصود ينزع عنه ملكه إما عقوبة وإما وإما ابتلاء قال ربنا تنزع الم... تؤتي الملك من تشاء تجعله يغلب فإذا غلب أوتي الملك فهذا معنى قولي جل وعلا وتعز من تشاء تجعله يغلب وتذل من تشاء تجعله يغلب فيقهر فتصيبه الذله. وقد يكون هذا في الدنيا دون الآخرة وقد يكون في الدنيا وال. والآخرة كلاهما في العزة أو في الذلة ثم قال ربنا بيدك الخير بيدك الخير قدم الجر والمجرور لدلالة الحصر فيصبح المعنى أن الخير ليس بيد أحد غير غير الله لكن يلحظ المؤمن وهو يقرأ الآية أن الشر لم يذكر هنا أن الشر لم يذكر هنا ويقدر حذف الشر بثلاثة أمور, بثلاثة أمور. إما, إما أن يقال إن الشر حذف لدلالة المعنى عليه بمعنى أن الخير والشر قرنان والله جل وعلا قال سرابيل تقيكم الحر وسكت ومعلوم أن السرابيل تقي الحر وتقي, وتقي البرد لكنه ذكر أحدهما ولم يذكر الآخر لأن الثاني يدل الأول يدل على الآخر فقالوا هذه نظير هذا بيدك الخير وبيدك الشر وإن كان في الأدب النبوي والشر ليس إليه هذه الأولى الثاني أن يقال إن قول الله جل وعلا بيدك الخير أن أي شر يخلقه الله جل وعلا فهو بالنسبة لقضاء الله متضمناً لماذا؟ متضمناً للخير فهو بالنسبة لقضاء الله متضمناً للخير وهذا أرجح بل أرجح الأقوال في المسألة بقي قول ثالث وهو أن يقال إن الخير ذكر هنا دون الشر لأن المقام مقام أجيب مقام دعاء لأن المقام مقام دعاء ذكر الخير دون الشر لأن المقام مقام دعاء على أنه يحفظ عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا قال الخير كله بيديك والشر ليس ليس إليك وهذا من أدب نبينا عليه الصلاة والسلام مع ربه بيدك الخير إنك على كل شيء قدير كذلك مما يقال في الملك أن الله جل وعلا قال عن نبيه داود وآتيناه وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاط فداود بالاتفاق أحد أنبياء وملوك بني إسرائيل والله يقول عنه وشددنا ملكه فالملك لا بد أن يشد بأعوان ووزراء ورعية تحب واليها ووالي يحب, يحب الرعية هذا كله يمكن أن يقال عنه ما لا بد للحاكم أن يحافظ على هيبته فلا يأتي ما يذ هيبته في اعين الناس ولا بد للرعيه ان تراعي هيبه الحاكم وتبقى عليها فاذا قامت الرعيه بمحاوله اذهاب هيبه الحاكم لم تكن رعيه مسدده له واذا اتى الحاكم من قبل نفسه ما يذهب هيبته كان ذلك قرينه على أنه لا يصلح لا يصلح للملك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاء وهو هو في قامته المعروفة كان يطوف في المدينة في الليل فمر ذات يوم على خيمة قد نصبت لم يرها في الليلة التي خلت فوقف عندها يسأل عن صاحبها فإذا هو أعرابي قد نصب الخيمة فسأله من أنت قال أنا رجل من البادية جئت أصيب فضل أمير المؤمنين والعربي لا يعرف أن هذا عمر قال ما الصوت الذي أسمعه قال هذه امرأة في المخاض أي في الولادة قال هل عندها من أحد قال لا فذهب أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى بيته وكلم زوجته أمك الذوم بنت علي بن أبي طالق هي يومئذ صغيرة فقال لها هلك في أجر ساقه الله إليك فالناس لا يساقون إلى المعروف سوقا قالت وماذاك فأخبرها فقبلت فأمرها أن تحمل ما يصلح للمرأة من ألحثة وغطاء وما شابه ذلك وحمل معه قدرا فيه لحما وبراء ومضى الزوج وهو أمير المؤمنين وزوجته حتى وصل إلى الخيمة فقال للمرأة لزوجته يدخل فدخلت وقال للرجل أوقد لي نارا فأوقد له نارا فأخذ أمير المؤمنين يحاول أن ينضج الطعام وبينما هو ينضج الطعام ولدت المرأة فقالت أمك الزوم لزوجها عمر يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام فلما سمع الرجل قول المرأة يا أمير المؤمنين ارتحت فقال له عمر لا عليك وطمأنه وللقصة خاتمة المعروفة موضع الشاهد هذه ليست أحاديث سمر هذه اخبار أخبار أصحاب, أصحاب سيد البشر صلى الله عليه وسلم موضع الشاهد أن أمك الذوم رضوان الله عليها لم تقل يا زوجي لم تقل يا عمر لم تقل يا أبا حفص لأن هي الآن تناديه خارج المنزل خارج البيت خارج الدار فتبقي على هيبته كأمير للمؤمنين حتى لا تذهب هيبته من أعين العامة فقالت له يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام وقطعا لو كان في الدار لا يعقل أن زوجة تنادي زوجها بلقبه وهما على الفراش أو وهما في إحدى حجرات البيت لكنها فرقت ما بين حاله في الدار وحاله خارج الدار فأبقت على هيبته في العيون قالت يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام وهذا ما جعل الرجل يعرف أن هذا هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والله فالمقصود لا من إبقاء حبل الهيبة وإنما يحتاج الحاكم أي كان حاله في أي عصر أو مصر لزاما إلى العدل بين الناس وسيأتي لقاء خاص بالعدل والملك علاقته بالدين أجملها عبد الله بن المعتز في جملة سامقة في معناها ومبناها قال الملك بالدين يبقى والدين بالملك يقوى الملك بالدين يبقى فكل حاكم يريد أن يحافظ على ملكه يحفظه له إقامة الصلة مع الله والدين بالملك يقوى فلا ريب أن الدين إذا حرصه رعاه قام بشعائره حاكم ملك أمير يقوى الدين وينتشر فلا فلابد للدعوة من سلطان يحميها باتفاق العقلاء هذا ما يقال عن الملك عموما كلمة ملكوت جاءت في القرآن قال الله جل وعلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وقال ربنا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض ملكوت مصدر من الفعل ملكة زيدت فيه التاء للمبالغة لكن لا يقال هذا اللفظ إلا فيما هو مختص بالله جل وعلا فلا يقال في ملك أحد كائنا من كان من الخلق هذا ملكوته وإنما يقال هذا ملكه هذه مملكته هذه إمرته لا يقال ملكوت إلا فيما هو مما من ملك الله وكل شيء ملك لله هذه الحقيقة الرابعة او الخامسة مما يستنبط من آيات القرآن المذكورة فيها الملك ذكر الله جل وعلا الملك ونسبه إلى عباده قال وجعل لك وقال لهم نبيهم إن الله قد جعل لكم طالوت ملكا أول ملوك المسلمين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أول ملوك المسلمين أما الراشدون الأربعة الذين قبله فهم ملوك من حيث الحكم لكنهم من حيث التسمية الشرعية يسمون خلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وعلى الصحابة كلهم بلا استثناء ثم آل الملك آل الأمر إلى معاوية ومعاوية رضي الله عنه من بني أمية وهو في صباح كان يمشي مع أمه هند فعثر فقالت له أمه قم لا رفعك الله قم لا رفعك الله فنظر إليها عربي وقال لما تقولين له ذلك والله إنني لأتفرس فيه أن يسود قومه فقالت هند لا رفعه الله إن لم يسود إلا قومه قالت لا رفعه الله إن لم يسد إلا قومه فكانت فراسة أمه فيه أعظم من فراسة الأعرابي فيه رضوان الله عليه تزوج من امرأة اسمها ميسون بنت بحد الكلبي وأنجب منها يزيد وفي خبره معها يظهر لكل أحد أن بعض النفوس تملك من الحنين إلى الموطن الأول ما لا يمكن أن يتصور فإنما يسون نشأت في البادية مع قومها وأهلها فتزوجها معاوية رضي الله عنه فأسكنها قصور دمشق دار خلافته ومع ذلك وقطعا معاوية رضي الله عنه لم يكن ظالما لها ولا جبارا عليها ولا باخسا لها حق وما ذلك ما استطاعت أن تعيش معه بعيدة عن ديار قومها ولا في هذا أبيات شهيرة فلما سمع الأبيات وعرف حنينها إلى قومها قال لها كنت فبنتي كنت فبنتي يعني كنت زوجة فأصبحت بائلة عني يعني بينونة يعني طلاق هذا طلاق بائن يعني طلقها لكنه ملك لا يطيل في الكلام كنت فبنتي هي من حنينها إلى قومها لو كان غيرها لاحدث حدث صوتا وحزنا كيف تفارق قصور دمشق وتعود إلى البادية أجابته منذ أن قال لها كنت فبنتي قالت ما سررنا إذ كنا ولا أسفنا إذ بنا ما سررنا إذ كنا يعني إذ كنا زوجة لك وما سفنا إذ بننا يعني إذا فارقناك وبها يضرب المثل في حنين الإنسان إلى وطنه إلى دياره إلى من نشأ معهم صغيرا وهذه إحدى طرائق الوفاء والعلم عند الله والمقصود بدأنا بأول ملوك المسلمين معاوية ثم أعطى الله جل وعلا ملكه من يشاء ونزعه جل وعلا ملكه من يشاء والله الملك ملكه والخلق خلقه والأمر أمره يعمل ما يشاء ويفعل ما يريد هذا ما يمكن أن يقال لكننا نختم بأنه يبقى يوم حتى هذا الملك الصوري الذي يملكه بعض ملوك الدنيا يزول قال ربنا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر رفيع الدرجات ذو العرش ينق الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهر آمنا بالله وبأن الله هو الملك الحق وأنه يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد Sallallahu ala muhammadin Muhammad Inla'Alaihi Wa Muhammad rabbil Wasallam Muhammad 119. على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون